Oh <laughs> شهيد الثورة القائد أبو عمار بابنت نازل عن دمك شيخ الثوار وشهيد الثورة القائد أبو عمار بابنت نازل عن دمك شيخ الثوار لازم يرجع للأقصى قفر الخبيار في المكور يا كتايب الاقصاح دي وحنا بنشد صحنا الجيل الفتحا واللي ما ينعد يا كتايب الاقصاح دي وحنا بنشد صحنا الجيل الفتحا واللي ما ينعد راجع راجع للاقصا ده هو الرد يا شباب الفتح جهاد العمرين ببيك تايب الأقصى وحنا عرفين احنا مفارح ودعنا جهاد العمرين ببيك تايب الأقصى وحنا عرفين والله ثوار الياسر عد الملايين وشعل لها نار فتحاوي فتحاوي وما الموت فتحاوي فتحاوي وشعل لها نار فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحاوي